رغض <تصفيق> اللهم فعب التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يطفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياء cool it now or يخسرت من ورينه فاذا اكل الذين خسروا الذين خسروا Uh ونحقوا فيها ولا تكلمون فلم تكن Oh, no, no, no. na na Thank you. ما خلقناكم إنما خلقناكم معبتا هل تحسبتم أنما خلقناكم معبتا and Oh, <sweak> hello